بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير مما يلمعون صحيح طلبة الدكتور محمد رباد بن اسماعي يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ورب الطيبين ولي الصالحين ومالك السماوات السبع والارض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في البداية نكرر التنبيه لذكرناه من قبل على إخواننا الذين سجلوا أسماءهم في تلك الدورة وحصلوا بذلك على كتبها وإذا بهم بعد ذلك يختفون يختبئون ولا يحرصون على تلك المجالس فإن كان ذلك زهدا فيها فعليهم أن يعيدوا تلك الأمانات التي ما طبعت إلا وقفا على هؤلاء الذين سيدخلون إلى تلك الدورة ولا ادري يعني, يعني قد نبهنا قبل ذلك على هذه الأمور هذه أمور إن كان هذا حال المتدينين فعلي العوض ومنه العوض إذا كنا بنقول هذا في مجلس مجلس علم طلبة علم وننبه ونتحيل عليهم وإما تحضر اما ان كان زهدا في المجلس مش عايزه مش عايز صحبه مش عايز العلم مشغول ايا كان فعليك ان تعلم هؤلاء الذين اعتبروك فلا بد ان تعتبرهم كذلك ولا الذين انفقوا وقفا من اموالهم وجهدهم واوقاتهم لاجل أن تطلب ذلك العلم أن تجلس ذلك المجلس فعليك كذلك أن تعتبره وأن تعتذر إليهم أو أن ترد تلك الأمانات الأصول التي يدور عليها التفسير تطلب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المصنف حفظه الله تعالى الأصول التي يدور عليها التفسير المراد هنا أن تفاسير الأمة تخرج من هذه الأصول وقد ذكرها ابن القين فقال وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم أولا التفسير على اللفظ التفسير على اللفظ هو تفسير الكلمة بعينها أي بما يطابقها في اللغة وقد يتوسعون في تحليل المدلولات اللفظيه كأصل الاشتقاق ومعانيها في اللغة إلى آخره وقد اهتم بهذا النوع والابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام لتحرير معنى اللفظه في لغة العرب قال ابن عطية تفكهون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعجبون وقال عكرمة تلاومون وقال الحسن معناه تندمون وقال ابن زيد تفجعون تتفجعون وقال ابن زيد تتفجعون وهذا كله تفسير لا يخص اللفظه هذا كلام من هذا كلام ابن عطيه رحمه الله تعالى يعقب على هذه التفسيرات نعم وهذا كله تفسير لا يخص اللفظه والذي يخص اللفظه هو تطرحون الفكاهة عن انفسكم وهي المسرة والجزل, والجزل ورجل فكيه إذا كان منبسط النفس إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء يعني كأنه دار لما أراد أن يفسر أو أراد أن يرجح بين اقوال السلف في تفسير تلك اللفظه فإنه ما أتى بما يقاربها وما يدانيها أو بلازيمها وهذه عادة السلف كما تقدم معنا، ولكنه فكك اللفظه نظر في أصل وضع العربي لتلك اللفظه فينظر تفكه تفع على والتفكه التفاعل والتفاعل يأتي على معان عند أهل التصريف في العربية ومنها ترك الشيء تفعل يعني ترك الفعل كما تحرج تحرج يعني فعل الشيء خوفا أو تركا للحرج فهنا تفكهون تفعلون فنظر تفك تفعل يعني ترك الفكاهة معايا كده تجنبها ففسرها من باب وضعها في اصل اللغه فيبأ تفكهون قال تطرحون الفكاهة عن أنفسكم يعني تتركون تطرحون يعني تطرحون يعني تتركون الفكاهة فهنا هو رد اللفظه الى اصل وضعها في لسان العرب فتفك على وزن يعني ترك الفؤله زي تاثم وتحرج تاثم يعني ترك الاسم او خشي الاسم او ابتعد عن الاسم نعم يبقى هنا تشيل لفظه وهو ألزم نفسه في تفسير لغة باللفظه في وضعها في لسان العرب، فهذا هذه نظرية نظرية من نظريات التفسير، وذكر ان نظريات التفسير كاب لي عن الأصول ثلاثة إما من جهة وضعه اللغوي في لسان العرب أو بالمعنى، وهذا ألزمه بطريقة السلف. لأنهم كانوا أهل عربي كانوا أهل لسان عربي خلص وبالتالي كانوا لا يفتقرون إلى المعنى المعجمي يعني إيدي معناه في المعجم إنما أرادوا أن يبين فلذلك يفسرون بالمقارب خاصة الملازم يعني ما يلزم من تلك اللفظة إيش يلزم كيت إلا هو أنت حتعمل بيه لكن المعنى ولا يصرف انتباهه إليه واضح هذا مثال إن الله مبتد ظهر ذا والله مثل جيد للدنيا باسرها الدنيا عباره عن نهر يجري فيه ما فيه من الماء الماء هنا يعني متاع الدنيا فمن شرب منه فليس من تعاطى كل ما في الدنيا ولم يزهد فيها ومن زهد في أهدي الدنيا إلا من اغترف غرفة بيده هؤلاء الذين يأخذون من الدنيا بحسب حاجاتهم إليها بما يستطيعون به أن يحالون إلى الله تعالى وأن يتعبدون إلى الله تعالى فلا يتناولون ولا يتعاطون من هذه الحاجات الدنيا إلا بقدر الحاجة فحسب يبقى فهنا ذا استثناء من القياس يصح إذا صح ويفسد إذا فسد. واضح؟ نعم. فدي النظريات الثلاثة. الامام ابن عطيه رحمه الله تعالي. نعم آه يعني اذا, فس... إذا صح القياس من جهه اعتباره وضوابطه واصوله وشرائطه فقد صح المعنى الذي توتب عليه كاصل عموما عموما التفسير الباطني شيء ثاني التفسير الباطني هو توسع في التفسير الإشاري، بل هو انفلات عن كل قيد في التفسير الإشاري. إذا فلَت المفسر عن قواعد وضوابط وشرائط القياس أو التفسير الإشاري، زي ما طردنا مثال كده، انفلت يدخل في التفسير الـ الباطني بقى، واضح؟ يدخل وبدي بوابة التفسير الباطن، معايا؟ يبريق له حط أول خط على خط التفسير الباطن، نعم. ثانيا التفسير على المعنى التفسير ثانيا, التفسير ثانيا التفسير على المعنى في التفسير على المعنى لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة بل ينتقل إلى ما وراء اللفظ وهو أنواعه الأول التفسير بالجزء الثاني التفسير بالمثال الثالث التفسير باللازم أو النتيجة وهذه كلها تفاسير بالمعنى وسيأتي تفصيلها في مبحث القادر ثالثا التفسير على الإشارة والقياس هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة ولم يكسروا منه وجاء عنهم فيه بعض التفاسير كما سيأتي ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم وهي نعم خلي بدنا هذه الشروط هي الحدود الذي إن انثالة منها التفسير إشاري يقع على أول خطوة من خطوات التفسير الباطني وهو لنا لنقصد ب إذا صح صح وإذا فسد فسد إذا صح من جهة تحقق تلك الشرائط فإذا فسد ولم تتحقق في هذه الشرائط فسد ذلك التفسير الإشاري وفسدت الإشارة في تلك اللحظة نعم حاجة؟ نعم ألا يناقض معنى الآية نعم. اثنان أن يكون معنى صحيحا في نفسه نعم. ثلاثة أن يكون في اللفظ إشعار به أربعة أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كانت ثمباطا حسنا نلحظ واي نشوف إذا الفلت هتجد دخل في تفسير إشعار فتجد مثلا الباطنية الشيعة الباطنية يفسرون او تعصت يفسرون فاعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو ايه اليقين هو الموت هو الموت لكن هم فسروا هذا الموضع على خلاف ما فسر السلف صحيح فانفلتوا عن تفسير السلف في شرط مهم جدا هنا ورعله لما لم يذكر امام ابن القيم احنا قلنا قبل كده مين يذكره في علاقه التفسير الاصلي بالتفسير الاشاري قصدنا ان انت لك ان تقيس وكأن ان تفسر اشاريا بالضوابط لكن اهم شيء إيه تفسير الموضع ده هل هو ذلك المعنى لا تفسير شارف الحقيقة مش تفسير لهذا الموضوع مش معنى كلام ربنا كي أتلاء لا أنت وكأنك تستنبط من المعنى معنى آخر أبعد أعمق ما يا أخونا تستنبط منه مع طالما أن ذلك على الشرائط التي بينا أهل العلم في معنى وكل فيمكن سؤال سألوا خونة في قضية إن القرآن كل جيل كل عالم يأتي بشيء جديد قلنا أن عجائبه لا؟ لا تنقضي أبدا ولعل ذلك في قول الله عز وجل لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن ثم أصلها للترافي وكأنها أفادت أن بيان القرآن يأتي شيئا فشيئا ولا يلزم أن يكون كل ما في القرآن معلوما أو مدونا أو منشورا بين الناس في طبقة ما أو في جيل ما لا يلزم ذلك وإنما تظهر عجائبه شيئا فشيئا أن هذا ما يفيد لفظه ثم ثم إن علينا بيانا فالله تعالى يقيد اهل الليل لكي يظهر ما في ذلك القرآن لكي يبينوا ما اودع الله عز وجل فيه من العجائب التي لا تنقضي وكل ذلك جيلا بعد جيل واضح الكلام واضح فمن ذلك التفسير الإشارة لكن ما ينبغي أن نقول مثلا كما في المثال الذي ضربناه إن الله مبتليكم بنهر أن نقول أن ما أن معنى النهر هنا هو الدنيا لا لا يجوز ما النهر ولا وهذه القصة معلومة معروفة ما ينبغي ان نغادر موقع التفسير الذي كان من اجله النزول وانا يعني بكل واحد ايه يشفط كل واحد واقف في حتة كل واحد يفكر ده في الدنيا وده يقول اصلا ده مثال للمال اصلا ده ايه ده لا ان تقول هذا تفسيره ذلك الموضع كيد كما فسر السلف ثم ويأخذ منه معنى لطيف مثلا يأخذ منه معنى لطيف يستنبط منه معنى بالقياس أو وغيرها هذا لا بأس منه هذا جيد. أهم شيء تحقق في هذه الشراء فهناك شرط وكأن ذلك الشرط هو بوابة ذلك ولم يذكره رحمه الله هو إيه ان ما يكونش شيء لا ألا تدعي أن ذلك الذي قلت من التفسير الإشاري هو إيه هو تفسير الموضع من كلام الله تعالى لا تفسير الموضع من كلام الله تعالى لا يكون إشارية واضح طب ما لنتوا سمتوا تفسير وتفسير من, من باب التوسع لأنه نوع من أنواع التفسيرات لكن الحقيقة هل هو كشف عن مراد الله تعالى أصالة لا هذا مما يلزم بالاستنباط استخرجناه من كلام الله تعالى لكن معنى الآية ان الله مبتدئكم بنهر حقيقي يجري فيه الماء واضح امتى بقى ان انت تتواهم وتستنبط وتتوسع لا باس بشروط الشرط الاول ان يكون مع أن لا يناقض معنى الايه فلو جئت وقلت مثلا ان ان ضرب المثال ان الله مبتدئكم بنهر ان هذا النهر هو خير خير الله تعالى وبركاته لكم نقضت معنى لا نقلت لم ولا نططوش ليه انت تقول شوف النهر دايما ياتي بالخير ربنا ما ضرب الانهار الا مثلا للخيرات وما جعل الانهار الا لرغد العيش ورخاء الانسان و... ورزق البشر ازاي نضربه بانه يعني ابتلاء في الشر ومن شرب منه فتبدا تعكس الموضوع فتعكسه يبقى انت نطط الايه نطط الايه هل يكون معنا صحيحا في نفسي ان المعنى اللي احنا بنقول ده صحيح ولا مش صحيح المعنى ان احنا نضرب الـ الـ الـ الـ الـ بهذا النهر مثلا نضرب الدنيا مثلا بذلك النهر الدنيا ما فيها هي تجري بين هذا العبد أموال وجاه وعيال وفتن واغراض وشهوات وحظوظ كل ده اعمال جريات جريات الماء والروابط صحيح مش دي مثل الدنيا هذا مثل الدنيا هذا المعنى صحيح في نفسي ولا لا؟ ما صحيح في نفسي ان الدنيا فعلا تجري بين هذا العبد وقد وتحمل اليه ايه؟ هذه الاغراض وهذه الحظوظ وهذه الخيرات وهذه الفتن وهذه الشواوات وغير ذلك. هذا المعنى صحيح لكن انت لو ضربت معنى وجبت معنى بان الدنيا ان تضرب مثلا بهذا الابتلاء بهذا النار باشياء لا يشتهيها الإنسان فقلت مثلا ايه؟ قلت إن هذا مثل ما يبتلي الله لأنه هو ان الله مبتليكم صحي كده فالابتلاء تحملوا على ابتلاء مخصوص بالمقدور المكروه زي المرض فهذا قد الله تعالى مثلا للأمراض والعلل وما يكره الإنسان مما قدر الله تعالى عليه وقضى بذلك النهر الذي يجري بين يديه فمن أصاب مؤتكا خطأ هذا غير صحيح المعنى في الحقيقة صحيح ولا بصحيح لأن لا يمكن أبناء تصور على ذلك فإنما كان المقصود من ضرب المسع إن المهر يحب الإنسان كباعث من نفسه يجعله ينال ويتعاطى ويأخذ منه ويشرب منه ويغترف منه لكن إن لم تكن هذه الجريات التي تجري بين يدي ذلك العبد محبوبة إليه يبقى فيش معنى له الابتلاء والاختبار في الحقيقة ايه كان لازمه ايه يقول بقى نبي الله او يقول ايه طالوت يقول فمن شرب منه فليس مني ما كله مش هيشرب صح حتى يشرب بالامراض والعلل والأنجاس والأرجاس واذا هذا هذا معنى غير صحيح ان يكون في اللفظ اشعار به هل في اللفظ اشعار بهذا يعني لو قلنا مثلا ايه المثال إن الله مبتليكم بنهر هل من لفظ الابتلاء يتعلق بابتلاء الدنيا يتعلق ده بوابة يعني هو الآية ال ال فيها لفظة هذه اللفظة تعتبر البوابة الباب الذي منه تلج إلى ذلك التفسير الإشاري معايا كده يا أخواننا. إن الله مبتليكم بنهر وكل ما في الدنيا ابتلاء نعم أن يكون الأمر الرابع واضح التالت ده أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم في ارتباط في المثال اللي احنا قلناه دا ما فيش في ارتباط ايه الارتباط بجامع احنا قلنا القياس انت بتقول دلوقتي ان البر القمح الملح البر في ربا ولا مفيش ربا في ربا بنص الحديث. تبرز مش منصوص عليه في الحديث هل في ربا اه في ربا ليه بجامع العله بينهما احنا وجدنا عله يظن عند اهل الليل ان هذه العله كانت مناط الحكم بالربا فيه في في البر وجدنا عين العله دي فيه؟ في الارز فجمعنا كما جمعت العلة بين الاصل والفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فجمعنا من خلال القياس بينهما في الحكم ده معنى القياس كذلك هنا. نفس الكلام نفس الكلام ايه العلاقة بين النهر وبين الدنيا ها؟ ده علاقه يعني موز... ده النهر جزء من ايه من الدنيا صحيح فما يجري على الاخص قد يجري على العام ففي في علاقة في علاقة لا شك شعرت كمس اللي قلناه اللي هو ايه لا لا لا خلص خطأ اصلي انت جده انت, انت قلبت الدنيا على انها حد حد الفترة الزمانية لكل انسان المقصود بالدنيا هنا هي ما في الدنيا ما جعل الله عز وجل هو, هو الذي ضرب مثلا الذي ضرب مثلا في القرآن الدنيا مش معناها الاجل انت دلوقتي بتقول الاجل اذا تجاوز الاجل دخل في الحياة البرزخية دخل في الحياة الافرة <تفسير> هو ما بعتبار تفسيرهم هما ما يقصوش كده وبيقولوا الدنيا وما فيها مش الأجل الدنيا عندهم في هذا التفسير لا يعني لإيه الأجل أجل كل إنسان يعيش مثلا كم سنة فإذا تجاوزه دخل لا. هذا إذا قصده فإنما يقصد الإيه ما يجري بين هذا العبد من حظوظ الدنيا وشهوات الدنيا وغير ذلك زي ما النهر بيجري كده ده المعنى ده المعنى اللي يقصده وهو معنى في الحقيقة مثال طيب أوه. ولا شيء فيه الله عنه. لا ندعي هذا دي نقطة. هل التفسير الاشاري مراد في الآية لا لا ندعي لا نستطيع هذا لكنه داخل فيها بالشرائط يكون داخلا فيه لكن ايه المراد في الآية اللي هو المقصود من التفسير الأصلي اللي احنا قلناه واللي قلنا عادة ما يعبر عنه السلف واضح واضح يا اخواننا ولذلك احنا لما ذكرنا ما عاب عليه أئمتنا على علماء اللغة اللغة العربية لما فسروا القرآن تفسيرا لغويا محضن دون الرجوع إلى تلك المأسورات والمرويات عن السلف في تفسير هذه المواضع حصل إيه حصل الحراف الحقيقة حصل خطأ وعاب أهل العلم كما مر معنا على هؤلاء فلا بد ابتداء من الوقوف عما نقل عن السلف من وريات في التفسير احنا مش عايزين ندخل كده كتب السؤال في نفسنا ايه رقم خامسة ما احنا قلنا احنا قلنا الشرط الخامس ايه اه الا الا يورد ذلك على انه المراد من تفسير الاية المراد من الاية كيت لا مش المراد من الاية كيت المراد من الاية رد من الآية والنهر الحقيقي. فلو جي وقال إيه والمقصود بذلك دعك وده شطحات الصوفية كثيرة في الحقيقة الواحد أنت ترى عجائب في تفسير إيه المتصوفة وفي كتبهم ضرر في الحقيقة فلا بد أن نكون منصفين في كتبهم ضرر لكن لا بد أن ينقى ذلك ليصفى في الحقيقة لأن في الغص وفي الايه السمين وفيه الكفر البواح كفر المحت احيانا في بعض الكتب لكن مش من كتب المتقدمين مش كتب اهل العلم مش كتب اهل العلم. لكن الايه اللي بقى الايه المتسورين نعم روح المعاني الانوسي كتاب فخم ضخم علم كتاب من افضل كهل. لو لا ان يعيبه امران الامر الاول الأمر الأول وهو مسألة الأسماء والصفات هو التوسع في قضية التفسير الإشاري لكن في الحقيقة في الجملة هو منضبط في الجملة منضبط لكن هو معروف ان هو متصوف لكن على علم والراس كلمة متصوف دي مش سبه وإذا ذكرنا متصوف هنا في مجلسنا فلا نقصد بها إيه ما يقصد قد, قد يقصد غيرنا لكن متصوف هذه كلمة تحتامل أكثر من معنى قلنا اللي وعليك توكيد بس قلنا إن ده لقب ده طريقة طيب أنهي بقى سكة في الطريقة دي لا بد أن نقف لا بد أن نحن نازل الأمور زي ما كان شيخ الإسلام تيمية بيعمل كده رحمة الله عليه ورئمة المسلمين فاستصوف في الادله في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فلا نمدح به ولا نذم واضح يا اخوانا فروح المعاني للالوسي كتاب رائع في التفسير لولا النقطتين دول خصوصا النقطة التأويل طب يعني يمكن التفسير الإشارة يعني ما تجدوا فيه معاني لطيفة جدا جدا لكن القضية فين آه في الاسماء والصفات ولا يعني هذا زي ما يفكرين المجلس اللي فات, المجلس اللي فات. السبت اللي فات أيوة لما أخي قال أشتب على ما يعني كده لا في تفسير روح المعاني أروا كده شاطب نفع شاطب ازاي معايا أخواننا طي هو ده. طريقة السلف في التفسير طريقة السلف العامة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن في معرض نقله مذاهب السلف في الاقوال قول مجاهد من انها أنها فواتح للصور فواتح للصور وكذا قول من قال هي تنبيه وقول من قال هي افتتاح كلام. ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا لأنه ليس من مذاهب الأوائل وإنما يأتي الكلام عنهم مجملا ثم يتاوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة بتفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يوجد تفسير آيات أشكلت. في رسالته تفسير آيات أشكلت حكلت أشكلت يعني أشكلت يجوز أن تسند أشكال الشيء يعني إلى إيه إلى إلى إلى الآيات أو أشكلت يعني حصل الإشكال من جهة إيه فيجوز أن تصندها في تفسير آيات أشكلت حتى لا قول خطأ شوفنا إلى حتى لا يوجد في طائفته والا ينفع لكن في طوائف كثيره كتبت صوابا طب لا يقدح في قضيه المعصوميه لاجماع الامه لا يقدح في الذكر وبه يقيم الله تعالى الحجه ويظهر قال في تفسير قوله قال في تفسير قوله تعالى بأيه المفتون المفتوح فهم قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله صلى الله عليه وسلم تبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف باختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنى من كلام الحسن عليه رحمة الله تعالى إمام التابعين والذي كان يشبهه أيكم أولى بالشيطان شوف طريقه الخلف حيمسك بأيكم المفتون المفتون حيبدأ يفكك لغته المعنى المعجمي صح كده ويدور حول هذا أما هنا هو مفسر مفتون. ولكن من أين تأتي الفتنة فاين رجعين قال ايكم اولى بالشيطان قال فهم اولى هنا ذا المعنى ذا وكان الله تعالى يقول ايكم اولى بفتنه الشيطان فانتم اولى بالشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقولون عنه انه مفتون هذا هو المعنى ولم يذكر كلمه مفتون يعني ايه واضح مم؟ فهنا ذكر كلام الشيخ الإسلام تيمية كلام الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف باختبار وفهم المعنى ولذلك كان السلف أفهم وأعلم وأحكم وأسلم وأعمل وألزم وأضبط وأقرب لمقاصد الشرح لازم طريقة بتاعتهم طب طريقة مرضية طريقة السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى وكلما قرب العهد من معين الوحي ازداد ما كنا وتأكد وتوثق فيهم عليهم رحمة الله تعالى ولذلك كان جيل الصحابة أبرهم وأعلمهم وألزمهم وأضبطهم وأقربهم واضح فاذا فإذا جاء عنهم شيء حتى وإن كان أحيانا يبقى إحنا محتاجين إيه كالكعة يبقى الكلام مركب زي بتوع الأشعر ولا المتردية بتوع علم الكلام تكلموا في الأسماء والصفات عشان تفك جدا محتاج عشان تشوف مثلا الجوهرة تروح الجوهرة الخريدة أو الكلام بتاحهم إنت عايز تفكك فيه ولا تشوف مباحث الرازي مثلا يجي يتكلم في علم الكلام مباحث الرازي حتى في التفسير تجد انت كلام وتجد كلام للصحابي في الموضع ولا كلام ائمة السلف من القرون المفضله شب كلام الحسن ايكم اولى بالشيطان هذا هو فهم اولى بالشيطان من نبي الله صلى الله عليه وسلم بدون زخرفة بدون ايه تزيل ولكنه كان اصوبا وكان اقربا وكان الزما لمقاصد الشر من العلم الكلام وغير ذلك من الفلسفة والتفذلك الذي قد يودي كما يقولون ايه تفذلك فلان فكاد أن يودي بحياتك فذلك في غير موضعها والقعقعة في غير موضعها هذا مما يكره الشارع ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون وذما صلى الله عليه وسلم متفيهقون صح كذا والمتشدقون كذلك واضح فكلما الانسان أراد ان يصيب البساطة الزمحنا بنسميها كذا بالبلد البساطة, البساطة كل ما كان أفضل ولذلك الذي يصيب المعنى في بساطة هذا في الحقيقة هذا امتياز هذه واحد يقول يا عم انت اسلوبك صعب وانت كذا دي مش مزيه ده ايه هذا عيب لكن المزيه ايه ان انت تصيب المعنى تصيب الحق وتعرض في في صوره ايه اسهل في صوره سهله هو ده المزيه في الحقيقه نعم ويستفاد من قول هذين العالمين من دول بقى بل هما نعم أن طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال التفصيل وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المتأخرون الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العربي فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى وللسلف في تفسيرهم طرق وتعابير ولذلك, ولذلك ليس بعيدا بأن نحن الجمعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويام صحابته والسلف الكريم كانت قصيره لان حال الموعوظين لم يحوج هذا الخطيب إلى, الى الاطاله والتفصيل في هذا الزمان لذلك انت متعيبش واحد بيخطب ساعه مثلا تقول له كذا وتكيت وتكيت تعيبوا ليه هو يمكن نفس المعنى الذي وصله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو من السلب لكن مع, مع التفصيل اللازم التفصيل اللازم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الآية يخطب بالآية ويقول مقالة على الاختصار لكن أنت معتك دلوقتي أنت تقول الحديث ده والحديث ده فين وتبدأ تشرح معنى الكلمة وتبدأ تقرر قبلها وتاتي ما بعدها وتجمع عليها من الأدلة وتبسط الحال وت... كل هذا معاي اخواننا فلذلك بعض العجلة في بعض اخواننا ممن يعيب على على بعض الخطباء والوعظين من الإطالة فإن كان هذا لجبر هذه الخله التي بيننا وبين السلف لا بأس واضح واضح أخواننا نعم فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى وللسلف في تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن ويمكن استنباط هذه الطرق،, هذه الطرق من جرد كتب التفسير التي تهتم بعبارة السلف وتعلق عليها آه، ودونكها, ودونكها مجملة يعني دونك هذه الطرق مجملة ثم يأتيك التفصيل مع المثال واحد التفسير بالمطابق أو ما وضع له اللفظ اثنان التفسير باللازم ويدخل ضمجه واحد التفسير بالمطابق او بما وضع له اللفظ المراد به ما وضع له الى تفسير اللفظة بما وضعت له في لغة العرب وهذا هو التفسير المباشر نتكلم عنه من قبل واضح؟ لا يشبه الوضع اللغوي يعني ايه تفسير إيه وده التفسير المطابق وقد ذكر هذه الطريقة ونبه عليها امام المفسرين الطبري فقال فحمل تأويل, ال... فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن الكلمة بعينها فإن أهل التأويل لكن تدعوهم إليه وقال شيخ الإسلام فإن منهم يقصد مفسر السلف من يعبر عن الشيء بلازمه ونظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه ومثاله ينص على الشيء بعينه ده التفسير بالايه بالمطابق فالتفسير مطابق نص الشيء على العين يعني اللفظه دي معناها ايه في المعجم اه واحنا قلنا ده بناء على برضه على نظرية من قال أن في اللغة ترادفا مطابقة أن اللغة فيها إيه؟ ترادف ومطابقه وإلا فبعض أهل اللغة يقولون لا ترادف في اللغة مفيش ترادف مفيش تطابق بين الألفاظ لكن كما ضربنا لذلك مثلا بالسيف فالسيف والمهند والصارم والصمصام. والبطار وغير ذلك كل هذه مسميات للسيف لكن بينها فارق بينها فروق واضح فقالوا هذا مثال الترادفات في اللغة العربية قلنا في القرآن ها مثلا قالوا أرجه وأخاه وأرسل وأبعث وانبجست وانفجرت وهكذا فهذه بينها فروق بينها فروق نعم ومثاله تفسير قوله تعالى وكتاب مسطور قال قتادة والضحاك مسطور مكتوب مكتوب هذا هو المعنى لللغة والمعجم وقوله تعالى وبسّت الجبال بسّة أي فتّيت أو فتّيت فتّيت ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهدة وعكرمة وإسماعيل السدي وأبي صالح وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله بأوليائه اثنان التفسير باللازم بلالة الانتزام والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه النفظ مباشرة لازم. ايه المثال سقف السقف يعني ايه السقف في مطابق يبقى بالمطابقة يدل لفظ السقف على السقف في الواقع اللي هو الجدار اللي هو بيبقى مستعرض وبيغطي من البيت يدل بالتضمن على السقف لان البيت او الدار منه يبقى بالتضمن صح كده وباللازم يدل السقف على الجدار لان ما في السقف مرفوع كده من غير جدار هذا في ايه في اسم سقف مرفوع بغير بغير جدار فاذا قلت قد انشات سقفا او بنيت سقفا يبقى ده أكيد حيستلزم ده يبقى كلمة السقف تدل على السقف المعروف في الواقع لكن في الحقيقة أنت فهمت دون أن أخبرك أني بنيت قبله إيه جدارا عشان الجدار ده يركب عليه ده معنى اللازم ده معنى اللازم بالنموذج مبسط. ده معنى اللازم يبقى أنت عرفت في غير ذلك يقولون في غير محل الإيه؟ محل النطق في غير محل النطق يعني شيء لم ينطق وإنما هو معلوم ومعروف وتدل عليه اللفظة لكن لا في محل النطق أما إن دلت في محل النطق يبقى ده بالمطابقه أو التضمن بالمطابقة يعني السقف هو السقف الدار هي الدار الحجرة هي الحجرة في الواقع بأركانها بجذوريها ب... بأرضياتها بسقفها هو ده إيه دي الدار فإن قلت بالتضمن يبقى تدل على الحائط تدل على الجدار تدل على العمود تدل على السقف تدل على الباب المهم تدل على شيء إيه؟ منها اما بالالتزام فزي مثال الايه هي السقف ما يا اخواننا تلازم لا مش سبب ده مش علقه دي شيء إذا وجد وجد الإيه المساب وإن لم يوجد نأخذ سؤال لي علاقة تلازومية علاقة تلازومية لازم هو في هذه علاقة لغوية علاقة بيانية مش علاقة منطقية فاضح لازم دلالة الالتزام هي احد مستفاجة. سوف هي احد دلالات الايه الالف. في الدلالات وعملنا محاضرة فيها يعني الدلال فاكرين لما قلنا مسلنا وقلنا كأنك انت بتدوس على يشير لك على زراغ هو نفسه مكتوب عليه تعرفين اللوحة الكيبورد دي بتاعت الأطفال مثلا الخروف يروح ممأمة وهكذا نفس الكلام هنا انت لو اللفظ اسمي لو افترضنا انك سمعت لفظا صينيا وانت متعرفش صين وعرفت عن ايه سفيني وانت ومشو أخذ بها هل حتى تتحرك حتى على ذلك عمل صحيح ليه لأنه هو ما فيش م... دلالة ما فيش دلالة هو عمال يضرب مش لاقي على الكيبورد ده أي نوع من الأنواع ده مظبوط فانت سمع أصوات كده عجموات وخلاص أحيانا بيدوس الزرار ولما يجي يدوس يدوس جنبه ينور زراير أخر زي ما قلنا في السقف السقف روح دايس السقف انت لما غمضت عينك توهمت السقف وحده زي كلمه الغراب أنا دلوقتي أقول لك الغراب مغمض عينك إلا هيجي هيجي الطائر المعين صح كده لكن انت دون أن تدري ده نور أخرى اخرى زي لون السواد الغامق ولذلك لو جيت قلت لك قول لي غراب ابيض تتعنى ان انت تركب البياض على على الغراب لأن ما فيش في الواقع غراب أبيض ولذلك دي من الأمثلة بيضربها أهل المنطق بيضربوها في إيه؟ في ما يمكن أن يكون موجودا في الذهن ولا وجود له في الواقع الغراب الأبيض فتي بدلين تركبها أبيض على غراب وتركبهم على بعضه بأغراب أبيض بس ده موجود في ذهنك فقط واضح؟ ودي من الحاجات يعني المنطق فيه أشياء لو شوية وفيهم هو القضية شوية ممكن ترد على المناطق أنفسهم وترد على أهل الكلام في تتركب وصفا على موصوف محتاج أن تتوهم لابد ان صح كده مش هتقبل هذا فانت دايما مرتبط بمساحه التصور والتوهم في العقل وهي محدوده قاصره ناقصه انما تفتقد لو انا جيت قلت لك غراب وانت مش عارف يعني غراب لو قلت لك الرخ ولا طائر الوقواق اي شيء انت مش عارف يعني ايه ده اقول لك ركب البياض لان عقلك خلاص هنك مش عارف يجيب مش عارف يتصور ال نفس الكلام هنا في موضلة أسماء الصفات أنت لا تستطيع أن تتصور ذات أعمل لك عامل إشكالية بأن تركيب الصفات عليها أنت مش غريتك تركب إيه وبتعيك أنت لا تتصور ذات فإزاي أنت بتتعنى وعملت منهج وعملت عقيرة كاملة مش هتعمل حاجة انت لا تستطيع ان تتصورها فكيف تركب وصفا على ذات انت لا تستطيعها ماشي حاجه ماشي حاجه تعرف هل كيف مجهول وغنا نؤمن ونقر وصلاه تمن النبي صلى الله عليه وسلم ليه قلنا كده بنقول ان احيانا وانت بتس حتتنور على الشاشة السورة لا بتدوس كمان على ايه زي الغراب تسمع الغراب بتيجي معاها اشياء اخرى لوازم بيها بتيجي معها ايه ودايما بتيجي دي باوصاف موجوده في الواقع اسد مفتري ان الاسد ممكن يأكله وهكذا الاسد قوي البنية الاسد يعيش لكن كمان مرتبطة ببعض التجارب الخاصة ودي اللي ممكن تفرق واحد عن واحد ايه التجارب الخاصة ان واحد تعرض لاسد مرة شافه في جننت الحيوانات في عمل ايه ف... وغير هذا فدايما الشيء الخاص ده بيدي بعد تاني في تفسير اللفظة وده يأتي الأدبيات وذلك التفسير الأدبي أحيانا البيان والبلاغي تجد إن اللفظة واحدة في الموضع في القرآن بطريقة وده يعبر بإيه إيه ده مش بس بالرسوخ في العلم كمان بإيه بقضية الخصوصية اللي عند هذا المفسر بتجربة شخصية الخاصة مع اللفظة واضح زي ما تيجي تصلي فتما تيجي تصلي استحضر معاني فتكتب المعاني لتفلق تماما بان انت ما استشارتاش قبل كده صح كده مظبوط ولذلك المتأله المتعبد لله بالقرآن اذا قرأت تفسيره لكلام الله تعالى يعني وكأنه قد نزل عليك غضا تسمع القرآن وكأنه نازل كتسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم بل لو قام من مين ولذلك كما القرآن من إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله تعالى قانون للناس يعني صوته مش إيه مش يعني مش مش مش مش مش حسن قوي مش حلو قوي لكن ده معتبر ا خير اماما يصلي لله تعالى لا يصلي للناس ونبي نصلي لصلي لمين صلي اللي ورانا ابص ورايا كده ثلاث صفوف اربع صفوف خمسة عشر ايه احط اللي ورايا في المالي وده بش صحيح انا اصلي لمن صبرته <تصفيق> السنة اصبرته السنة من الاطالة والتقصير وغير ذلك انت تصلي ورا امام النافلة في التراويح في رمضان ربنا صلي تختار مين الله تعالى إنه في الحقيقة وإنما يبالي بمعاني هذا لإيه تجارب مع القرآن إن حاله طوال العام مع الفيزيك. لو عرفت إن في إمام كده إلزال هذا نادر في الحقيقة صليت إن إن اللحظة تأتي لها على أجهزة استقبال تنور لك بقى كذا صورة وكذا صفة وكذا وصف وكذا تجربه ها وتقول لك أحداث أن المعنى المستفادة لم يدل عليه النفذ مباشرة ولكن يلزم منه هذا المعنى المستفاد عقلا أو عرفا كالكتابة استلزم إيه مكاكبا هذه الكتاب لا بد أن ينظم تفسير الودود بالمحبوب الواد لاولياءه ودود او الود يعني يصدر منه صح كده الحب يفسرونه بالمحبوب من اوليائه طب ليه هل معنى اه ده معنى ما هو ده مستلزم بأنه أحب أولياءه لحبهم إياه ومحب بعد انه اذا أحبهم ذات كل من أحب يعني بصفة المحقة مودود واضح؟ نعم يبدو لأوليائه كالغفور بمعنى الغافر فهذا تفسير بالمطابقه كما مر ويلزم منه محبة أوليائه له وهذا تفسير باللازم ومن امثلته أيضا تفسيرهم قوله تعالى فضلتم تفكهون قيل معناه تندمون وهذا تفسير باللازم وإنما الحقيقة تزيلون, تزيلون عنكم التفكه وإذا زال التفكه خلفه ضده ضده وإذا زال التفكه خلفه ضده قضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون تأسم تفعل تفك يعني أزال عنه الإيه نكد واضح فيوحي أقول لك ايه تندمون ليه هو مش معناها تندم لكن عقابها ضدها في نفس ايه في نفس ذلك الانسان نعم وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين شئنا لرفعناه بها قال ابن القيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو شئنا لرفعناه بعلمه وقال قائفة الضمير في قوله لا رفعناه عائد على الكفر والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا قال مجاهد وعطاء لرفعناه عن الكفر بالإيمان وعصم وعصمناه وهذا المعنى حق والأول هو مراد الآية. وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها يعني شوف, شوف الهاء دي عيد على إيه دي من أسباب الإجمال عيد عليها إلهاء لا رفعناه لا رفعنا إيه رفعنا الشخص ده الأصل رفعناه من الرفعة في الدنيا والأخرة لكنه أبا ذلك مع أن الله تعالى أتاه من الآيات ما يمكن أن ترفعه هذه الرفعة في الدنيا والاخره لكن هذه الآيات ما نفعته شيئا ولو شئنا لرفعناه بها أو أن تعود الهاء على الكفر ولو شئنا بهذه الآيات وهذه البينات التي أوتاها ذلك الإنسان لا رفع عنه حاله حال الكفر وحال الجحود وحال النكران وهذه الافات التي أصابت نفسه وأهلكت ولكن ما شاء الله عز وجل ذلك ليه لوجود الموال الايه دي خلي الإنسان إذا تأمل فيها يجد يعني يأس من نفسه لكن باب فضل الله مفتوح إذا آس الانسان من نفسه فما ينبغي له أن يأس من ربه سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال ولو, ولو شئنا لرفعناه به فالمشيئه بيد الله فالله تعالى عنده الرفع هو الذي يرفع هو الذي ينقي والذي يطهر فالعبد يسأل الله عز وجل ذلك أن بيدي ذلك الأمر مش بالعلوم المحصلة فالعلوم ما هي إلا مطايا فهذه العلوم ما هي إلا مطايا تحمل العبد إلى بر ربه إلى بر الأمان إلى بر الرحمه إلى بر الرضوان لكن ربما لم تحمله ولم تبلغ به من الذي يبلغ به؟ في الحقيقة والله تبارك وتعالى الذي يبلغ بالعبد ولذلك قد يحرم العبد من بعض العلوم ومن بعض الفهوم ومن بعض الحظوظ التي أوتها غيره ولكن يبلغ الله تعالى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان جاهلا بربه لم يعرف حق ربه ولم يعرف اسماء ربه ولم يعرف صفات ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة حق قصة الرجل من بني إسرائيل تمعين يا جماعة معي. فهنا قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين لما قال حرقوني ورسهكوني وفي يوم عاصف في اليم ليل المبالغة في, في إخفاء جسده وفي إفنائه لكن جمعه الله تعالى كن فكان بينادي الله تعالى ثم رحمه الله وغفر الله له ذلك الذي حصل لأنه كان جاهلا فهذا لم يؤت ما أتاه كثير من الناس من العلم بضوابط الأسماء والصفات والعلم بما يليق بالله عز وجل وبحفظ متون العقائد والجزاء قد لا يغفر له وقد لا يموت على الإيمان والإسلام صحيح المقصود إيه؟ أن يتحقق ذلك في القلب ومن الذي بيدي هذا ومن كانت القلوب بين اصبعين من أصابع سبحانه وتعالى يا أخوانا نقول أن هذه العلوم ما إلا بطايا تحمل العبد إلى الله تعالى تعرفه مراده منه ولكن ليست مقصودة لذاته بل قد يبلغ العبد بغيرها وهذا لا يعني أن يقصر العبد في تحصيله فلو هو مطالب وهذا من الواجبات أن يتعلم العلم على الجملة وفي تفصيل الفروض الواجبة العينية الفروض الواجبة الكفائية وغير ذلك. وطلب العلم كما ذكرنا في مذهب بالإمام أحمد علي رحمة الله تعالى وأفضل النوافل مع النيه فإن كانت هناك نية وإخلاص لله عز وجل فأفضل النوافل أفضل من قيام الليل أفضل من الصلاة يعني النافله طلب العلمي لكن اشترت اشترت الـ الـ النية طبعا لأن النبي للنية تبقى مشكلة تبقى بابار صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل من تقدير بالعبد أن يعلمه ولذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله هو خيرا فقه في الدين فده الاصل لكن في استثناءات فالعبد لا بد اذا كان قد وفق الى امر طلب العلم والفقه في دين الله تعالى الا لا يتعلق بتلك المطايا هو المقصود انما يتعلق قلبه بايه بالله تعالى مش بما عنده فاذا نظرت الى ما عندك إذا نظرت الى ما عندك وكلك الله عز وجل الى ما عندك وبالتالي لا يغنيك ذلك من الله شيئا فلا بد كلما زاد العبد في فهمه عن الله وفي فقه في دين الله زاده ذلك تعلقا بربه ومولاه وعلم أن العلم أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى لكن لا شك أن أن من تقدير الله بالعبد أن يوفقه الله عز وجل إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح ولذلك تجد في السورة قراءة الإمام في المغرب في قول الله عز وجل ولما استوى اتيناه ايه ها؟ ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فكان ذلك كان ارهاصا ومقدمه بين يدي نجاته من تلك الفتنه ها؟ اتيناه حكما وعلما فهذه مقدمه ان الله عز وجل لا يفتن مثل ذلك فان العبد الذي اتاه الله عز وجل هذا في العاده لا يهلك بما معه الا ان كفر به الا لم يتحقق في قلبه فلا يبقى عقبته أطغى وابغى واضح يا ها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا ما قال بما آتاه الله تعالى أو بذلك العلم أو تلك الحكمة التي اتاه الله عز وجل قال وروادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأواب وقالت تهيث قال معاذ الله أنه ربي أحسن مسواك انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أبران ربك ذلك لنصرف لنصرف عنه السوء والفحشاء. فلم يحل الله تعالى في ذلك الموضع على ما اتاه الله تعالى من الحكم والعلم والعقل والرسوخ والايات البيت لا ابدا وبعد ذلك قال فاستجاب له ربه فصرف هو الله عز وجل الذي يفعل ذلك لا شريك له سبحانه وتعالى نعم. السؤال اين كنت بتقول لا او شئنا هذا هذ الجامع يعبر عن الفرد عن الواحد ومقاصده كثيرة ومنه التعظيم وهذا معلوم في هذا الموضع ولو شئنا فهذا ايه تعظيم متكلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وشئنا لرفعناه بها بس ما طالب الايه ما حدش قال كده احنا نتكلم عند الفضله يعني هذا السؤال يقول ايه دلوقتي طالب طلب الليل ولا قيام الليل ايهما افضل هنا قلنا ايه قيام الليل. طلب العلم أفضل وبعض اللي أهل العلم قالوا كي. لكن مذهب الإمام أحمد وهو أن طلب العلم بشرط النية أفضل من من قيام الليل هذا من جهة الجملة هذا حكم مطلق أمن معين ما ينبغي أن يتصور طالب علم بغير أن يكون له حظ من الليل ولما أحمد نفسه لما جاءه بعض طلبة العلم يدرسون وما رأوه يأخذون شيئا من الليل فقال ما ينبغي طالب العلم لا يكون له ورد من الليل يقوم به لازم له حظ بال يمكن ما أحمد قال خمس أجزاء ما أحمد لكن لا شك إن في الطلب ممكن الإنسان يجد نفسه في الطلب مع النية لكن في النية بقى عزيزة جدا وبعدين طلب العلم ده احنا دلوقتي بقت ايه زي ما قلنا كده بقت موضه وطلب العلم لابد أن ان ياتي ان يكون الانسان له كبير لازم يقول له ادرس كذا واعمل كذا انت طالب علم يقول له لا يقول له انا عايز اصلي انا بالليل ومش عارف اعمل ايه يقول له طب خلاص بص بلاش تصلي بخمس اجزاء خليها ثلاث اجزاء وصلي كي بلاش يا عم تصلي نص الليل وصلي وبعدين ادرس وقرأ ويحفظ لكن دلوقتي انت اللي بتحدد نفسك طالب العلم اول ما يلتحي اول ما يلتحق يبدأ هو يحدد البرنامج بتاعه ويمشي الاساتذه والمشايخ ودي افه عندنا على ذكره في الاساتذه والمشايخ افه في الحقيقة ولا بد ان نصريح بها ان كثير منهم اللي بيمشيهم الطلبة يمشيهم الطلبة يقترحون عليه هم اللي ولذلك الطلبه بتزهد في اللي ايه يقول له لا انت اللي هتمشيني ولا انا اللي همشيك الطلبه بتزهد في كده يقول الله انا حاجه لسه هيعيدني ولسه هيقولي ولسه هي او... انا وانا... انا تلميس صغير ايوه انت في الدين تلميس صغير يبقى الواحد مش عايز هو يمشي يقول انا عايز اول طالب علم وهو نفسه عايز يبقى القاضي والعالم والمدرس والاستاذ والممنهج والمربي وكل شيء ويقول لي تقول يا ريت تقول لنا منها علمي منها جايل مناها كعلمي منها كعلمي من من ما احنا شفنا احنا 300 واحد كتب اسمهم في الهدى كم واحد كم واحد بيحضر كم واحد استقر ما مش كده والله ايه شوان احنا خارجين من كهوف فاكرين المثال اللي احنا ضربناه خارجين المثال ايه تقولوا ايه مصدقين الناس زعلت لما انا قلتك صاريتم مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من كهوف ايه كان اقصى امالينا ايه ها زاوية ده قوضة الزاوية قوضة قوضة ظلمة في حته كده ثلاثة ييجوا يقروا معاك كتاب ده اقصى ده اخرها فجاه بقينا في الميادين وفي كل المساجد ومن هنا لهنا وده يشدك وده يعمدك وتعالى وكل الدنيا فتح فلشك ان ده يحصل ايه البسطره اللي حصلت دي ما تنفعش ايه نابد ان احنا نرجع تاني نشوف امكانياتنا ايه عايزين لكل الاتجاهات نشتغل في كل شيء دلوقتي وإحنا كان احنا كناش عارفين فيش فاتحين في حاجة احنا دي اخوه طلبه علم طلبه علم طلبه علم وتيجي تقعد يا أخي انت طالب علم معايا زائد الاستاذ الطالب طب تعالى اقول لك نقعد مع بعض ونتكلم قول لي في كده جيت لا طب ما انت امال جاي عايز تدرس إيه لان انت ما حصلتش الادوات اللي قبل كده احد بعض الطلبه جاب لي بعض الكتب فرح جاي ويحقق ويخرج وغيره سو لي والله الكتاب بتاع فضيلتك رفع الاشتباه في مشاكل وفي اخطاء طيب تفضل قال لي فقره قلت فقرأ, فقرأ. فقرأ. هي يقرأ انا كاتب من من امه يقول من امه اقول له يا ابني من امه ازاي تستقيم الكلمه فك جاء انه مش عارف يقرا عربي مش مش مش بيخطأ في التشكيل انت مش عارف ايه عربي طب انت جاي تداقشني في مسائل اصوليه وانت مش عارف تقرا عربي ايوه بس انا بحقق وانا اسمي نازل على كتاب قريب ينزل على كتاب ان شاء الله ينزل على كل الكتب لا لا يعنيني ولا اعتبره لا اعتبره ما هيصا هيصا وكله بقى كل شغل فلوس كل شغل تجاره ربنا يخلي الموضوع الشامله ها طبعا كله شغال كده يقول يا ابني انت مش عارف اصلا تقرأ لا تحسن ان تقرأ العربية ازاي انت تناقش في المسائل دي هذا حال طلبة العلم الا من رحم الله لا شك في افاضل لكن احنا محتاجين نقيم امكانياتنا احنا كنا في كهوف وخراجنا اخي لازم انت تفتح عينك شيئا فشيئا مينفعش انا مش متصور انت كنت في الضلمه دي السنوات وانت طالع بقى ايه جاهز ومستعد وكنت قاعد بتعد المساله جت فجاه ضغطه صح لا انت كنت متوقع ولا حد في الدنيا متوقع فازاي انت خارج باستعدادك كده لازم من ايه خصوصا في اسماعيليه بقى يعني شفنا كتير في محافظه وهنا وهنا وهنا اسماعيليه لي ليها طبع خاص طبيعه خاص وحتى اخواننا طبيعه خاص وبعدين دايما فاكرين ان الدنيا كلها اسمع لي والمشاكل اللي اتناقشت وتعاملت هم لسه بنبحثها من تاني طب بحثها دي ما خلاص شرح في المشروع الدنيا خلصت احنا كان اقصى امانينا ان واحد يجيله زاويه يدي فيها درس عام يحضر له 30 40 50 صح فجاه احنا عايزين كل حاجه في الدنيا ما ينفعش لازم يعني نراجع على انفسنا ونرجع تاني ونشوف ايه ايه ما ما ما, ما نحسنه عشان نبدا نشتغله صح صح كده اه لازم فقي المرحله نشوف كده احنا نحسن ايه ونعمله ونعمله معايا يا اخوانا وبعدين مساله العلم وطلب العلم لابد ان نبحث فيها عن الرسوخ مش مجرد بس الفرشه الفرشة الكل هيعرف الكل هيتعلم ويم... وما ينبغي ان يحصل ذلك في طائفة دون طائفة وهذه كده يتميز ناس الناس دول يص... لابد ان يصبروا اذا كان ربنا حكى صبر الكفار قال انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد احنا بنصبرش احنا هم جرد منقرأ الناس بتقول ايه احنا ما عم نقرأ في البيت ما الكلام عادي. لا والله وبعدين احنا النظام اللي فات نجح في شيء يعني كنا نحذر منه وقول يا شيخ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ ده الدنيا الحمد لله فرجت والفضائيات والنتو وإذي القضايا وصل الدين إلى جسائح وإن فيها لا يسلم الأمر من فوائد لكن فيها افه خطيرة جدا إنها أخرجت جيلا جيلين بيطلب العلم بيشرب كبايت شاي فقطه او هو حاطط رجلك على رجل او هات يا بنتي مش عارف ايه وبيسمع شيخ المشايخ هيسمع ليه المسكين هيجي ليه المسكين محمد ما هو اصل سمع ما انا ممكن اخد الكلام ده عن الشيخ فلان الفلاني ما هو موجود عندي فبالتالي فرغه المساجد ومعنى تفريغ المساجد كان ايه كان مقصود ان يفتقد هذا الجيل القدرة على العمل مع بعض يبقى مستحيل حتكون اي نوع انواع العمل الجماعي ولا الفكر التعاوني اصلا مستحيل وده اللي حصل لذلك لما حصل ما حصل من اقدار الله تعالى ايه بقى الناس جات خلاص ايديها ما عندهاش المهاره دي فقدتها, فقدتها سنين طويله قصاد الكمبيوتر قاعد لوحده ما بيطيقش اخو دلوقتي انت لو جه قعد يبقى قاعد زهقان لسه هنقعد نعملها نخلص وعد ال بالموس عشان عجل وبعدين في مكانيات دلوقتي ولا برامج بتسرع صوت الشيخ يبقى الساعة في نص ساعة ما وبعدين اختار الشريط ده طب وقلين ليس تصبر ما اجيب الفصل الاخير واسمعه وكده تمام اول وإلا انا مش فاهمه وعديه وإلا انا فاهمه وامسئه وخلاص وكده انا درسته وسمعت الشيخ ابن عسيمين بيشرح ده هسمع ليه محمد بس انت سمعت ده فين وده فين لا الأصل الأصل بيوت دي المشاكل، هذه النوافذ التي جاءنا دين الله من خلاله هم حبوا يقفلوها، ونجحوا إلى حد بعيد ثم اتى الله تعالى بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقه احنا بقى ما زلنا في قديمه نحن نرجع ونصبر نصبر لين في آفة المهارة دي لابد أن نكتسبها مرة ألفا فيش عمل حيتم إلا نحنا نحسن القيام بوظائف المساجد نحسن القيام بوظائف الجماعات نحسن القيام بوظائف الجمعات نحسن القيام بمجالس العلم بالمقارئ أمور الأصلية اللي في المساجد اللي لا لابد نرجع لها تاني نحسنها بعدها تبقى دينها ولي يقوم بها العمل الخارجي ما فيش مانع ان احنا نعمل خارجيا شوية كده يعني حاجة كده لكن على سبيل التجربه لكن كلنا شغلنا ايه مرة في الشارع وسايبين جوه المساجد احنا نحسنها في بعض المناطق طول عمرها شغاله كده في بعض المحافظات زي اسكندريه مثلا لانهم شغالين كده على طول بعض الجماعات شغاله كده زي جماعه الاخوان شغالين كده مع الضرب وغير ذلك شغالين كده فهم يحسنون العمل اللي المؤسسي فما اختص عندهم حقيقه بالبلد لكن انت لا تحسن وفرغت من هذه المهارة يبقى لابد ان اواجه الافه اللي عندي صحيح ولا مش صحيح خصوصا في الطلب بقى. في الطلب احنا اكتفانا واكتزينا بان احنا نسمع الشيخ فلان في الفضائيات وانا قاعد بشرب شاي في قطتي. او على النت ورا الكيبورد واسال الشيخ جوجل الحديث الفلاني او ايه صحة اروح كاتب واحد ان انتهى اروح لي اروح باصة صحيحنا وباصة لما لاقي حاجة تعجبنا هو ده اللي بيحصل دلوقتي فانا لازم اواجه المشكلة دي مفيش حد صابر الموسوعة الشاملة قضت على البحث رسائل ماجستير ودكتوراه كلها بتتعمل في الموسوعة كوبي وبست كوبي وبست كتب كثيرة جدا جدا وقد عرض علي بعض الناس كتبا مجموعة من الكتب الكتيرة جدا في الفقه وفي الحديث وغير ذلك وقال لي يا ليت قيمان والله نشوف الكلام ده ينفع يطبع ولا ينفع ونصرف ولا ونصرف ولا صيت التعليق كلمة واحدة كوبي وبست من المنصوح الشاملة بأخطاءها اللغوي بأخطاءها اللغوي طب طالب علم إهداء ويجي الأخونا المصنف راجل فاضل اللي مطمع لازم الناس كلها بتعمل كده يا اخي صلح حتى اللغة يعني صلح الاخطاء الاخطاء صلحها لكن كوبي وباس وتحط كده وتنزل للناس واسم والشيخ وفضيله الشيخ وشويه تبقى فضيله العلامه وشويه وخلاص بقى طلع جيل تاني خالص والناس بتوع المساجد قاعدين يعلموا الدين لربنا سبحانه وتعالى دي ربنا للناس محدش يجي يقعد معاهم ليه الناس دي ما عندهاش المهارة دي لا بد أن نصبر أن نصبر أنفسنا على ذلك. دي نقطة مهمة كل ما تجد نفسك زهق أن أنت تبص للكتاب تبحث في الكتاب حاول ما تبحث في الكمبيوتر حاول ما تبحث في فين اهو دي نصيحة هي للبحث العلم للرسوخ. تبحث في الكتاب في الكتب تبص هنا تجري على الكتاب تقرأ شوف الفصل تقرأ الفصل من أوله وآخره ما تنطش كلمة لكلمة مطلق السطر الصطر, الصطر تزهقان لا حاول ان تحسن ان الله كتب الاحسان على كل شيء ولذلك ما نجدش رسوخ وتخلص القضية من اول مش اول ما يبقى فيه فكرة في دماغك تبني عليها وتقرأ ما يوافقها اما الفريق الاخر او الرأي الاخر متقررهش خالص تبقى خايف حتى تيجي جنبه يغير لك فكرتك او تبقى متوجس انه يضحك عليك كل الكلام ده خطأ يجب ان يكون واحد عند رسوه يستطيع به ان يلجى المسائل ومسائل الخلاف وغير ويحقق القضية ده اذا كان اهلاً لدينا كانت شاء يبقى صبر نفسك بقى حتى تحصل عليه فاحنا مش هنطرح برنامج علمي غير ذلك إلا لما نشوف الناس تصبر لكن الوجوه متغيرة هم عشر عشرين بالكتير اللي بيئسبتين الوجوه متغيرة وزهقانة قعدة زهقانة نفعش ونشوف الامتحان اللي يحصل إيه ويوم الامتحان طيب. ما نشوفه يحصل أي ايه لان من دول اللي ممكن نقول الله دول نواه انه ممكن نبني عليهم حاجه لكن انا عمال نطير الكلام في الهواء، ما ينفعش. دي مش خطتنا ولا نحسنها نقطتان قبل ان نستكمل نريد ان ننبه عليه. عليهما كثر فيهما السؤال نقطة الاولى تتعلق بالاحساب السياسيه والنقطة الثانية تتعلق بالرئاسة برئاسة الجمهوريه فعما الأمر الأول فالمشاركة السياسية في الجملة امر جائز طالما أن ذلك بالضوابط الشرعي ولا يمكن أبدا أن نتصور أن نتصور حقلا من حقول العمل بدين الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى بغير ضوابط شرعي فالعمل فيما يسمى بالسياسة يعني هم يقولون إن السياسة خداع وكذب وتضليل ما يلزمنا هذا, هذا ما يلزمنا في حقيقة هل يلزمنا ما يلزمنا وإنما يلزمنا شرع الله تعالى وإذا دخلنا مجالا من المجالات نبحث فيه عن نصرة دين الله عز وجل بالضوابة الشرعيه فلا بأس في الجملة من التماس هذه الأسباب خاصة مع تجدد الوقت هذا في الجملة أما على سبيل التفصيل فقد يجب ولا يبعد أن يقال في هذا الوقت يعني تكالب في أعداء الدين وأظهروا فيه في غير خفاء يعني أنهم لا يريدون الإسلام لا يريدون الإسلام بل اتفقت كلمتهم مع اختلاف مشاربهم على محاربة الدين وعلى معارضة تطبيق الإسلام يعني هذا يعني أوضحوه وبينوه في غير معاربة فهل يعني يليق بأن يجلس المتدينون أو أهل الدين أن يجلسوا في المساجد دون أن, أن يشاكسوا هؤلاء وأن أن أن ينافسوا نصرة الذي لهم لا يليق ولا يتصوروا منه فمن وجد في نفسه قدرة على هذا هذه الأعمال منضابطا لضوافة منضبط الشرع مستعينا بالله تعالى متعاونا مع إخوانه في أي صورة من الصور ومن ذلك صورة الأحزاب الأحزاب السياسية فلا شيء في هذا بل قد يتعين لأنها هي الصورة الوحيدة الآن اللي إيه المسموح به وكنا نتمنى أن يكون في كل بلدة يعني حزب واحد يرجع إلى الدين لكن في الحقيقة ان ده مش حاصل في اغلب البلاد لكن الحمد لله احنا عندنا في اسماعيليه في حزب الإخوان و... وبطبيعه الحال في حزب للاخوه الاخرين بقى السلفيين المستقلين ايا أي كان في احزاب أخرى مش موجود منها تقريبا في... في هذه البلده الا حزب النور حزب النور المرجعيه الإسلامية السلفية ويقوم بالدفع في اتجاهه اخواننا مشايخ الاسكندريه فبالتالي نرى والله اعلم ان مساعده هؤلاء والدفع في اتجاه هذا الذي يقصدون من نصره الدين وتطبيق شريعه رب العالمين والعمل على هذا وأن نحيطهم من ورائهم وأن نعينهم في جايم هذا أمر يتعين يعني ما اختلفت الكلمة في ذلك والله أعلم بالنسبة للعبد المسكين فيتعين هذا وأي بقى قضيه أحزاب أخرى تؤجل وترجى في الحقيقة ليه لأنه خلاصنا عايزين واحد فقط يعني نتمنى يكون في واحد فقط لجنين اثنين وثلاثة واربعة نبدأ ننشدها يعني كفية خلاص حزب واحد قائم والناس تدخل فيه او أو تساعده بأي طريق فإذا انشئ إذا أنشئ هذا الحزب وخلاص مش محتاج أنصار ثانية خلاص نساعده بأي طريق مش لازم الدخول أما إذا احتاج لأمر في دفع وجهته وقضيته وتحقق سعيه إلى الدخول فيه فلا بأس ان يدخل فيه المتدينون لا من ذلك هذه قضية القضية الثانية قضية الرئاسة انتخابات الرئاسة وهذا أمر فيه عجلا وفيه يعني يعني الكلام فيه مبكرا وفي الحقيقة لم يستوي الأمر بعد وإن كنا في الجملة ندفع في اتجاه من يرفع دين الله تعالى رايه صحيح ومن يقول اريد ان اطبق شريعه الاسلام واللي ظاهر كده ان يعني اكثر واحد يعني دايس في الموضوع ده مين الاستاذ حازم فلكن هل يعني ذلك ان اتبنى قضيه الترشيح والله اعلم لا أرى هذا ليه يعني نتريس قليلاً مش عارفين ما تحمله الايام وما يلي بعد ذلك وعدين المفاسد والمصالح والموازنة هذه قضية تحتاج إلى مباشرة الوقت لكن ندفع في اتجاه الناس تنصر المتدينين تنصر المباية دين رب العالمين واللي راج ايا كان بقى اسمه ايه فهذا يتعين وذا واجب وانا وإن اساعد بأي طريقة لكن اتبنى القضية في ترشيح معين هذا رأي المسكين والله اعلم انه اجلها وقد قال بعض الناس لسفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى يا أبا عبد الله قد أكثر الناس في المهدي فما تقول أنت فيه يعني شوف في زمان في القرن الثاني الهجري والناس كت ما تكلم المهدي صلع قرن تاني قالوا يا أبا عبد الله قد أكثر الناس في المهدي فما تقول أنت فيه قال إذا رأيت المهدي يمر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس يعني شفته ماشي كده في قد ساموا عليكم انا المهدي رد عليكم السلام ما تقومش لغايه ما ايه طبعا قد تختلف الصوره لكن المقصود منه ايه ان انا ما فيش شيء يوجب عليا ذاتي ان انا اقوم دلوقتي مده 3 4 شهور 5 شهور احنا القضيه ممكن بعد شهر مالاقيهاش فانا ادفع في القضيه الاصليه التي لا تتغير هي اهميه تطبيق الشرع ونصره المتدينين واللي هيرفع الشرع انا خدامه خد ورايه الشرع انا خدامه خد لكن بالتعيين الاسم انا مش عارف ما ممكن يرجع ممكن يتنازل واحد تاني ممكن يحصل اي شيء فانا عايز ايه يبقى في عليكم بالسكينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس البر بالاضاع فلابد ان احنا يبقى فيه تريس في تريث وتؤدى في هذه القضيه معايا اخوانا ففي حاجه مستعجله ان احنا نقوم دلوقتي ونعمل هذه القضيه لكن احنا ندفع في قضيه التطبيق تطبيق الشرع و ونؤم ناصرة أهل الدين ومن يرفع راية الشرع. ولا إيه؟ أيه؟ ما هو الشيء اللي نرفعنه به؟ خلاص. والله. تلاتة بعد تفسير بالجزء الماما. انتو في تمانين. طيب. ومين هنجدوه؟ نعم. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض صفات الله بلازمها فيظن القارئ لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه وهذا ليس بصواب. وذلك لأن الأصنى عند السلف هو أن صفات الله على الحقيقة ولا يجوز التأوين فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا يؤولون لأنه لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفة وفرق بين إنكار الصفة والتفسير بالله نعم يعني أنت دوقتي إذا قلت إيه السقف فراح يقول لك السقف يعني كده أني في حيطه يبقى معنا كده أنكر وجود السقف ليس أنكرش وجود السقف لكن هو ما ذكرش السقف ففي فرق بين أنه ما يذكرش ما يذكرش المطابقة أو المعنى ويذكر اللازم بتاعه وبين أن ينفي المطابقه والمعنى يعني في فرق بين أن يقول بصفة معينة بلازمها ان لازم ده ان ربنا سبحانه وتعالى حي يتكلم مثلا فيقول ربنا سبحانه حي هو كده لان ال ال ال ال الكلام يلزم منه الحياة صحيح يلزم من الحياة ففصر الكلام بحياة الله تعالى هل يعني كده انكر الكلام ما انكرش الكلام هو سكت عن الكلام ما فصل في فرق بين يأتي فينكر صفه الكلام بعد قضية اخرى حتى وان اتى وفعل ذلك ففي فرق بين الجزئية والكلي الجزئية والكلية دي قاعدة مهمة جدا في التفسير بل في كل ما يقعد كلمة تقعيد ان انا اعمل قاعدة وكلية اقول منهج السلة في التأويل اقول منهج السلة في الإثبات اقول منهج العلمة كيت منهجية دي معناها ان انا استخرجت كلية قاعدة عامة صح كده؟ مش جزئية في صفة من الصفات انا عندي صفات كتير مواضع الصفات كتيرة جدا في القرآن فلما يجي في موضع ولا موضعين ولا ثلاثة أجد اشكال أو استشكال لا يعني ذلك ان دي هي الكلية والضابط والقاعده العامة التي تحكم كل قضية الأسماء والصفات في القرآن هذا شعر كده طيب إيه اللي يلزم عشان استخرق كلية يلزم عشان استخرق كلية لاستقراء إن أنا أستقرق أستقر كل كلام ابن عباس في أسماء والصفات مثلا حجد ان هو تقريبا لإما كله لإما أكثره معايا كده إنه بيأول يبسأي تقول قاعدة ابن عباس التأويل كده معك حق لكن لما مجرد ابن عباس في موضع ولا موضعين وبعدين في ثلاثين اربعين مئت ميتين موضع يثبت ويقرر بعد كده في موضعين دول مش صريح وإنما يستشكل أو في شيء موهب وتيجي تقول لي إن هو كان بيأود ما كانش بيأود لأن من الجزئية لا تستطيع أن تستخرج كلية الكلية تأتي باستقراء الجزئيات أبص في كل المواضع أو على الأقل أغلب المواضع أو المواضع فان وجدت ندامه الطريق خلاص يبقى أقول لي كليته معايا كده يا اخوانا فلا يعني ان يؤول واحد من العلماء او من السلف موضعا من الصفات لا يعني اتخاذه ذلك قاعدة كلي لا يعني هذا لان الجزئية ما بتكبرش تبقى كليه لوحدها لازم بالاستقراء والاستقراء يعني ايه انت تشوف كل المواضع صح كده مينفعش من خلال كلمة مني تقول والله الشيخ ده منهجه كيف مينفعش كلمة لازم تجمع كل الكلمات اللي تتتعلقوا بالموضوع فتبدأ تطلع منها قاعدة وكلية تحكم بها على المنهج بتاعي معايا مش معنى ان انا اقول مثلا ان, ان, ان الشيء الشيخ الفلاني مش بدع يقول ده المتوسط او ان انا خذت بحديث ضعيف في قضية يبا هو منهج الشيخ انه يعمل بحديث الضعيف لا لا لا هذه جزئيات تفاصيل ممكن جدا ما تبقاش القاعدة لان كل قاعدة شرعية ليستثناءات معروف ان القاعدة الشرعية تختلف عن القاعدة المنطقية القاعدة المنطقية لا استثناء فيها اما القاعدة الشرعية ففي استثناء واضح مش لازل يبقى 100% لازل يبقى قاعدة لا ممكن يكون 90% تبقى قاعدة ويبقى العشر في المية دي قاعدة لوحدهم معاي يا اخوانا صاليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان اذا ورد عن السلف بعض جزئيات تخالف ما ندعيه من ان ما السلف كيد هذا لا ينقض تلك الدعوة ليه لأنها استثناءات ما يسمى كنا ماذا فيش إشكال لانها قواعد شرعية مش قواعد منطقي فما البال بقى انها ما تنقضش من الحقيقة وانما هي مسكوت عنها في هذه المواضع فلما فصل ما انكرش صفة الساق لما ما يكشف عن ساق ويدعون الى السجود يستطيعون فقال ان الساق دي علامة او آية لكن لم يذكر انها صفة ربنا سبحانه وتعالى لا هو ما انكر انها صفة ربنا ان ربنا ما ساق ما انكر ذلك لكنه لعله اقصى ما في الموضوع ان انكر ان الموضع دم القرآن دليل عليه على الساق لكن في موضع اخرى من السنة دليل عليه على الساق وليه على رجل وليه على القدم خلاص هذا وصف الله لك سواك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنبه احنا اعلم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بربنا هنبه اورع في الالفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق ويتعلق بالله تعالى ربنا نعم فينبه هنا هذا الكلام مهم جدا فرق بين انكار الصفة والتفسير باللازم قد يفسر باللازم لكن ما قال تفسر الصفة ما انكرهاش نعم اما ما نراه عند الخالق المتأخرين من تفسير الصفة بلازمها فانه تأويل لها وذلك لأن مذهب هؤلاء هو التأويل ولذا يعمدون إلى تفسيرها بلازم الصفة ليه لأن ده بقى القعدة ده الفرق أني أنت لو جيت لابن عباس فوجدته في موضع أو موضعين تهيد هو يؤول أو يفسر باللازم لن يجيبش صريحة أن يجي صفة ربنا لكن ما نهجب بقيت الصفات إيه خلاص انت خلاص بقيت القاعدة بتاعته كذا اما لو جيت عند المتأخرين الرازي مثلا او كذا فهو اصلا اشعاري ما, ما, ما قامت عقيدته الا على هذا المعنى فدي قاعدة عنده قاعدة لازمة مضطردة دائمة مستقرة بل يحاكم إليها ان انا أول كل صفة جاء أولها معايا كده يبقى لما يأتي بتفسير اللازم ما اقولش انه تفسير اللازم بتاع فلان هو تفسير اللازم بتاع ابن عباس الله هما لا تفسير اللازم ده ابن عباس لا يعني انكر الصف اما تفسير الاشعاري باللازم فده مدني على انه ايه اللي بينكر الصف لانه ده القاعدة بتاعته واضح قال السيوطي قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها والعلماء الذين ينسب إليهم الصيوطي هذا القول هم المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم فتأمل السيوطي رحمه الله تعالى إمام عالم جليل يعني من, من الأئمة متوسع بحر في علوم كثيرة لكن في الحقيقة في مشكلتين إيه المشكلتين اللي تقريبا في أغلب اللي في هذه العصور التصوف وقول يكون عنده بعض الأمور الغلو من التصوف الـ الـ الإمام الصدوق رحمه الله تعالى وجاز لكن ماذا بالايه أو العقيدة الأشعري واضح كده فطبعا هو لما يقول العلماء خاء العلماء يصرف إلى زي ما بيقولوا أهل السنة أهل السنة عندهم إيمين الأم الشاعرة لأن هو في الحقيقة في مقابل المعتزلة لأن الأش.. الإمام الأشعري عليه رحمة الله تعالى في طوره الثاني رد على لما قام وقالع القميص بتاعه قال ايه خلعتها كما اخلعوا هذا الثوب فخالع طوبه خلع مع اهتزال عن نفسه كما خلع هذا الثوب وبدأ يؤصل للرد على المعتزلة لكن بلسان المعتزلة ليه دي المشكلة معايا كده فبالتالي الامام الاشعري عليه رحمة الله تعالى اه اه اخترع هذه الأصول أعزائي الضوابط للرد على المعتزلة لردهم إلى مذهب أهل السنة فبالتالي كان الناس بيقولوا على مذهب الإمام مش عالي مذهب إيه لكن الحقيقة هو أقرب الطوائف إلى أهل السنة لكن مش أهل السنة مش أهل السنة محضن لكن أقربهم إلى, إلى مذهب أهل السنة ثم في طوره الثالث رحمه الله تعالى عاد وأقر بمجمل عقائد السلف من أهل السنة عليهم رحمة الله جميعا جميع معايا أخونا التفس... التفسير بجزء المعنى المقصود به أن المفسر يذكر من المعنى الذي يحتمله اللفظ جزءا منه ليدل به على باقي المعنى ومنه تفسير منفسر قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت قال ابن القيم مباركا معلما للخير أينما كنت وهذا جزء مسمى المبارك فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما او نصحا وارادة واجتهادا اربعة فالبركة اعام من التعليم ممكن بالفلوس ممكن بالفعل المعروف بالمعاونة وغير هذا بالاصلاح بين الناس كل هذه ايه من البركات لكن هو خاص هذا وكأنه جاء بالجزء يدل ايه على الكل نعم أربعة التفسير بالمثال وقد مر ذكره في اختلاف التنوع ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قيل الحسنات الصلوات وقيل قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ابن عطية وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات وفي تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال زر الغيب القرآن وقال عطاء الغيب القدر قال الراغب وقول زر بأن الغيب هو القرآن وقول عطاء أنه القدر أنه القدر تمثيل لبعض ما هو غيب وليس ذلك بخلاف بينهم بل كل أشار إلى الغيب بمثال خمسة التفسير بالقياس والاعتبار المراد به أن يدخل المفسر في حكم الآية شيئا لأنه مشبه للآية في العلة ومن أمثلته قوله تعالى لا تقرب الصلاة وأنت سكارة فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى سكارة أنه النعاس وكذلك روي عن الضحاك أنه قال لم يعني الخمر وإنما عني به سكر النوم قال شيخ الإسلام معلقا على قول الضحاك وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أي القياس أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكراء كان السكر من الخمر نزول كانت سكراء كان السكراء أن سبب نزول النزول الآية كان السكراء من الخمر واللفظ صريح في ذلك. والمعنى الاخر صحيح ايضا فصحح شيخ الاسلام دخول السكر من النوم او النعاس في معنى الايه للمقايسه لكن بالضهر. مش هو المراد الاصلي ما ينفعش نقول هنا بقى ايه أنقض المعنى الاصلي المراد معايا كده يا اخوانا ما ينفعش اقول ان المقصود بالنعاس وان كان صحيح لكن ما ينفعش اقول ان المراد من قول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم نائم نائمون مثلا ما ينفعش لكن يصح ذلك من جهة الاعتبار والقياس الاعتبار يعني القياس الاعتبار حتى انت في الألفاظ التي أتت بالاعتبار في القرآن قد يستدل بها الأصول على القياس كما في قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الابصار فاعتبروا كانت دليل الأصريين على القياس نعم نعم لا ياتيك من غيب يعني انت القران ياتيك منين من, من عند الله جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله إيه كله غيب نعم السادس التفسير بالإشارة التفسير بالإشارة له تعلق بما قبله والقد نبه شيخ الإسلام على ذلك فقال تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس والحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام آه يعني ممكن ندخل التفسير بالإشارة فيه التفسير بالقياس صحيح هو مثله صحيح جدا فيش لا حكم هنا ولا فيش حكم هنا القياس قياس التفسيري تفسير قياس التفسيري هنا مش القياس الاصولي هو بمعنى الوقت ما فيش هنا حكم هنا بيقول بيفسر هذا الموضوع لكن شيخ الإسلام بيوجه حاجه اسمها توجيه أقوال السلف ويقصد السلف ده أظن الفصل اللي جاي بعده صح جدا؟ يعني ليه قال كده هو دلوقتي لما جه الضحاك او ابن عباس ما قالش انه النعاس لان السكر فيه كت والعله ما قالش كده ولكن هو قال هو النعاس فهم دي فسر السكاره بالنعاس فسر السكاره بالنعاس لما جه نوجه هذا القول قال ايه جه بقى قاله اه وهو كان يقصد انه ما ينكرش السكاره ولكن هو قاس عليه ايه انه ايه بعل ايه الا الاغلاق ها اغلاق العقل لكن هو ابن عباس ما قالش كده ما قصدش ان يقيس قياس الاصوليين معايا يا اخوانا نعم وقال في موضع آخر وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون مدل عليه اللفظ ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء والعالمين بالقياس والاعتبار وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا وقد مضى ذكر شروط قبوله ومن أمثلته تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سورة مصري بأنها قرب أجل رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم صحيح القصة مشهورة ها لما, لما سأل أن عمر رضي الله عنه ليدل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما ماذا فهم الصحابة من قول الله تعالى إذا جاء نسو الله الفاتح إلى آخر الصورة فكل واحد من كبار الصحابة في مجلس عمر رضي الله عنه تكلم كلمة لكن لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما فنعى الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه هذا نعيه قرب الأجل فعمر رضي الله عنه قال وهذا ما, ف... ما... ما فهمت إلا إيه أو ما قال كما قال عمر فهنا دلوقتي هل في الصورة ما يدل على قرب أجل النبي؟ فيش لكن هو من طريق الإشارة إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ما هي دي الغاية بتاعت الرسالة يعني هو أعلمه بقرب أجله بذكر أجل الرسالة أجل المقصد إيه اجل مقاصد الرسالة اه إن الدين ينتشر الناس يدخل في دين ربنا سبحانه وتعالى عم طيب خلاص حصل إذا حصل ذلك ها. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا دائما ذكر الاستغفار في اخر الامور دائما حتى من هذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اخر كل الطاعات في الطاعه حتى اذا سلم من الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي الحج نفس الكلام فإذا قضيتم مناسككم فاستغفروا الله فإذا فضتم من عرفات فاستغفروا الله عند المشعر الحرام فالاستغفار في اخر الحياة وفي خلال الحياة وفي أول الدين معايا أخوانا فهنا وكأنه, وك... وكأنه هنا كان في كان في المح تنبيه ينبهه بما ذكر من بلوغ مقاصد الرسالة على الواقع في الأرض أن ذلك قرب أجلك فإذا حصل هذا فالتزم لاستغفاره وشوف هذا التنبيه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحياة المباركة المشرفة التي مرئت إيمانا ودينا وتعبدا وطاعة التي مرئت نصرة لدين الله وعملا لتطبيق شرع الله كل ده وبعدين ربنا يشهد له بأنه بلغ فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يعني في أثرهه صحيح كده ثم عليك ان تختم هذا بالاستغفار بالاستغفار ماليش نعمليه مالي احنا نعمليه صحيح بالاستغفار سنستغفر ربنا اذا هذا هذا ما طلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم نحن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر عن ايه يا علي ها استغفر عن إيه فقد عصمه الله تعالى اما احنا الشرفار من غدرات وفجرات وكبائر وصغائر وأمور لا يعلمها الا الله احصاها الله ونسو نسأل الله العفو والعافية قال ابن حجر معلق نحن ما لنا المنار الان اذا هذا الله علينا لا لا ان فين الله علينا اللهم استعن اللهم استعن اللهم استعن لاني خلي بالك العبارة اذا جاءت في القرآن من ألها رب العالمين الحق سبحانه وتعالى الحق مضبوط فهو حق إيه الحق اذا جاء نصر الله هو نصر الله صحيح جدا يبقى نصر متمحب وإذا جاء نصر الله والفتح يبقى هو فتح لان مين اللي وصفه الله الحق سبحانه وتعالى يعلم كل شيء على ما هو عليه سبحانه وتعالى لكن إحنا هنا الأمور كلها مظاهر بحسب إدراكك بحسب أسبابك ما انتش عارف والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمه كده لو كنت أعلم الغيب لستكسرت من الخير وما ومسني السوء ها وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إن الله يعلم إن إن ويعلم ما تكتمون وان أدري لعله فتنه لكم ومتاع إلى حين صحي كده لا تدري تدري اللي احنا في دائره الله المستعان نسأل الله خيره ونعوذ بالله من شره واحنا زي ما بنقول يا اخوانا احنا محتاجين تقويم دايما للموقف عشان ما تاخدناش الامور ايه الامور كده احنا نفرح بالجمع ربنا فتح لنا وغير ذلك وبعدين أعمالنا زي ما هي بقلت ما زالت النفوس هي هي و العقب وهو هو و هي و زالت تقصير في الصلاة وهو هو زالت البيوت خربانه من الذكر ومن الاوراد الأوراد و الليل من طاعترب طب وبعدين بعدين و مالقيه المساجد اسفتحت ليه بقى ما ونخش ان يكون ده من ايه من الاستدراج صح كده يعني انت لو جيت اخدت حاجة من غير حقك و ده استدراج نسال الله خيرها احنا مش عايزين نبقى ايه الجلد الذات لا نقصده ولكن المقصود برده التنبيه لان فيه فرحه عارمه فيه جلبه وزخم المفروض فيه كل واحد يعني يربع على نفسه يقول ايه اه انا فين من القصه دي انا فين مصر في النهايه انت فين اما الى جنه واما الى نار مش هتقول انا كنت في حزب الفلاني وانا رشحت رئيس العلاني وكل دي طاعات اخرها طاعات خلاص طاعات طيب ما هو الموضوع ما اختلفتش ده بالعكس احنا يمكن كنا معزولين قبل كده يا رب نعمل ايه مساجد مقفوله يا رب نعمل ايه ما احنا عندنا اشغال رب احنا لكن دلوقتي فين الاعذار فالامر محتاج يعني مزيد من الافتقار الى الله تعالى ومراجعه النفس دائما معايا اخوانا والفرحة او النظره اللي ربنا فتح لينا لا يدريك ما يدريك الله أحلى نعم قال ابن حجر معلقا على هذا التفسير وفي جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات وإنما يتمكن من ذلك من رس خط قدمه في العلم ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه أو فهما يتيه الله رجلا بالقرآن طيب عندنا نوفينا.